وَإِن كَذُّوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا تُنْمَى مَنْ قَدْ قبل أَوْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 إنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا